Sayfa 73, ayet 181. 181a. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia.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 ''Lakad sem'iallahu kavlel lezîne kâluu inne allâha fakîrun ve nahnu agniyâ'' 181B ''Sen ektubuma kâluu ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkîn ve nequlu zuquu azâbel harîk'' ''Sen ektubuma kâluu ve katlehumul enbiyâe bi gayri ve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 سنكت ما قَالُوا وقد لهم بِغَيْرِ حَقٍّ حق ذُوقُوا ذوق عذاب الحيق سنكت ما قال وقد لهم الأبيا أبيغير حق ونقول ذوق عذاب الحيق سنكت ما قال وقد لهم الأبيا أبيغير حق وونقول ذوق عذاب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 سَنَكْتُبُ a قَالُوا b الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ 181 أ 181 ب لَقَدْ سَمِعَ سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق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 182 bima qaddmet aidiyum ve an Allaha lensi bızlamilil abide. Zalik bima qaddmet aidiyum ve an Allaha lensi bızlamilil abide. Zalik bima qaddmet aidiyum ve an Allaha lensi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 181 ب 182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 سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حقه ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حقه ونقول ذوق عذاب الحريق Yüz بِمَا قَدَّمَتْ Alâdin, "Bir gün لَيْسَ بِظَلَّامٍ günahı 183 Allah'ın bir قَالُوا vardır. Allah'ın عَهِدَ günahı أَلَّا نُؤْمِنَ bir günahı يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ günahı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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار الذين قالوا إن الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار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 حتى <gülüyor> حتى 182 183a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 ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد الينا الا حتى ياتينا بقربان تاكله النار 183 ب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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ 183a 183b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 Falimā in kuntum ṣādiqīn Falimā qataltumūhum in kuntum ṣādiqīn 183b 183c Qul in qad jā'akum rusulun min qabli bil in kuntum ṣādiqīn قل قد جاءكم رسلا من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين قجكم م قاب 184. فإن كذبوا كف قد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبيانات والزبور والكتاب المنير. فإن كذبوا كف قد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبيانات والزبور والكتاب المنير.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 فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبيانات والزبور والكتاب المنير. قبلك والكتاب المنير. İka da bu kafe kadı kodi balum 183e 184.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 فإن كذبوك فقد كذب أرسلم من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب أرسلم من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 185 A Kullu nefsin zaiqatul maut Kullu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 كل نفس ذائقة 184 185 -a. فإن كذبوا كفَقَدْ كذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ فَإِنْ كَذَبُوا كَفَقَدْ كذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ذائقة الموت فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 185b. Ve inna 185 tuwfeun ajurakum yoma al qi'ama. Ve inna ma tuwfeun ajurakum yoma al qi'ama. Ve inna ma tuwfeun ajurakum yoma al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 وانما توفون اجوركم يوم القيامه وانما 185a 185b كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 185c فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ نار وادخل الجنه فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ النار الْجَنَّةَ فَقَدْ فقد فاز. فمن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن النار وأدخل فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ النار فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ النار 185b 185c وانما توفون يوم القيامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وإنما توفون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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز 185te وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ c فمن زحذ حاً النار وأدخل الجنة فقد فاز، وملحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحذ حاً النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وملحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن الدنيا إلا متاع الغرور. فَمَنْ زُحزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ tobela فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ com wa un fo com la tobela un nafi awali com wa un fo com la la فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ awali com wa un fossé com la tobela un nafi awali com wa un fossé com لَتُبْ لَهُنَّ ف۪ي أَمْوَالِكُمْ وَاَنفُسِكُمْ 185-186 وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْ لَهُنَّ ف۪ي أَمْوَالِكُمْ وَاَنفُسِكُمْ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تبلون أَمْوَالِكُمْ أموالكم وأنفسكم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا أَمْوَالِكُمْ في أموالكم وأنفسكم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 كتاب من ومن 186a 186b لا توبلوان في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذا كثيرا لا تبلون في أموالكم وألفسكم، ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة. لا تبلون في أَمْوَالِكُمْ وألفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا مِنْ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة. 186C Wa in tasbiru wa tettequ fa in zalika min azm al umur Wa in tasbiru wa tettequ fa in zalika min azm al umur Wa in tasbiru umur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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 186 b 186 c ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيراً وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ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 وَا Sayfa وَإِن مِنْ 73 toplu halde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 فَلِمَا قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَد كُذِبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الدنيا إلا متاع الغرور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 فَلِمَا قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَد كُذِبَ رُسُلُنَا مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فَلِمَا قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُنَّ صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَد كُذِبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّىُنَّ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الدنيا إلا متاع الغرور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 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذُوقُوا عذاب الحريق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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 فإن كذبوا كفَقَدْ كذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّىُنَّ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيراً وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمون